قالت الله كتلتُردين ولو لعمة ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِنَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلَ الْعَامِلُونَ أذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّهَا جَعَلَ اللَّهَ فِتْمَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيهِ أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِن لهم لا آكلون منها فمالئون منها البذون ثم إن لهم عليها لشعبة من حمين ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألف وأباهم با